علم متشابه وفيه فصول تزيد على عشرة فصول وهذه الفصول فائدتها للحفاظ خاصة فائدة هذه الفصول التي أوردها النوع الخامس وعلم متشابه في ألفظ القرآن فائدتها في المتقنين من الحفظة ولما هتقراوا الفصول دي بقى هتعرفوا بقى المسائل المعضله اللي بيسرديها بقى شيوخنا وسياس ايه سادنا حافظ وان الكريم لما يجيب لك الايه وبعد يقول لك حتى بدون هذه الكلمه وحتى بها بدون هذا الحرف في اي صوره ها وبدون من و شهيدا من أنفوسي وشهيدا على في كل أمة ومن كل أمة وكام ده كله فهذه الفصول كلها بتا من أجل اتقان الحب لو إنك راجعتها كويس بتبقى عندك كده المتشابهات في القرآن يعني تبقى متقن للحب يعني مثلا كلمة لعلكم تتفكرون جت في القرآن كم مرة وبصوت إيه وصوت إيه طب الحكيم العليم في أي موضوع والعالم الحكيم في أي موضع ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يشكرون ديفين وديفين وقيسوا على ذلك كله الجمل المتكررة في السور ولكن أكثر الناس لا يمنون في هود والرعد والمؤمن ولكن أكثر الناس لا يشكرون في البقرة ويوسف والمؤمن ها؟ إن الله خبير بما تعملون إن الله عليم بذات صدور ده كل الفصول دهية على هذه الطريقة بيان ما تكرر ما تكرر بلفظه في صور متعددة أو باختلاف حرف أو بزياده حرف أو إلى آخره فنكتفي بالإشارة إلى ما تضمنته هذه الفصول لأنها ليست بحاجة إلى شر هي مجرد قراءة فقط تعرفها عشان تتقن حفظك للقران ولما تقع كده بين يدي المشيخ المتقنين المجودين ويجيب بقى ايه الكنوز متخبية متخبيه تجبش ساكت كده تبع عارف ودجت فين ودجت فين نزل وانزل ونزل نزل جت في القران وفي غير القران خد بالك ونزل أه؟ أه الى اخره اما النوع السادس من انواع علوم القران فهو علم المبهمات هو علم المبهمات جمع مبهم وإيش المبهم في مصطلح الحديث عندكم المبهم إيش هو إيه؟ يعني إيه الذي لم يسمى المبهم الذي إيه لم يسمى حدثني شيخي حدثني شيخي إيه والشيخ هذا غير إيه غير معروف فالمبهمات جمع مبهم والمراد بها الأشياء التي لم يسميها الله تبارك وتعالى. لم يسميها الله تبارك وتعالى. يقول الإمام رحمة الله عليه وقد صنف في هذا العلم أبو القاسم السهيلي كتابه المسمى بالتعريف والإعلام، وتلاه تلميذه ابن عساكر في كتابه المسمى بالتكميل والإتمام. يبقى الشيخ ألف كتابا وجيت المذ ايه كمله الشيخ سمى كتابه التعريف والاعلام فجيت المذ سمى كتابه ايه التكميل والاتمام وهو المبهمات المصنفة في علوم الحديث وكان في السلف من يعنى به طالع اكرمه طلبت الذي خرج في بيته أو من بيته طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إذا كان عندك في صححة طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله من اسم مبهم من اسم مبهم هل هذا المبهم معلوم ومعروف من هو ولا هي عامة ولا ايه اكرمه يقول جعلت تدور على اسم هذا الرجل الذي نزل فيه الآية 14 سنة قال الا انه لا يبحث فيما اخبر الله باستئفاره بعلمه يعني المبهمات طلبها مباح طلب المبهمات مباح أما ما صرح الله تبارك وتعالى باستئثار بعلمه فإذا الخوض فيه يعني لا يجوز خلاص ربنا استاثر بعلمه انت حتعرفوا ازاي ايوه قال والعجب كقوله تعالى واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وأعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم منهم فقال بعضهم بنو قريضة وقال بعضهم من الجن تعجب المؤلف من خوض هؤلاء في البحث عن الذين أبهمهم الله تعالى واستأثر به بعلمهم إذن المبهمات جمع مبهم والمبهم هو الذي إيه لم يسمى, هو الذي لم إيه لم يسمى محاولة معرفة الذي لم يسمى في القرآن مباحة وجائزة ويا يعني شيء جيد ولكن ما بعلمه لا يجوز الخوض إيه؟ الخوض فيه فبالابهام في القرآن ايه أسبابه إيه؟ الابهام في القرآن ما هي أسبابه لماذا لم يسم الله تبارك وتعالى الذين ابهمهم قال الإبهام له أسباب الأول أن يكون أبهما في موضع استغناء ببيانه في اخر في سياق الايه يعني صرح به في موضع إذا مش محتاج صرح به في المواضع الأخرى خلاص اكتفاء بما سبق التصريح به كقوله تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين طب إيش هو يوم الدين ده في الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله فيوم الدين في الفاتحة مبهم وهو مسمى في الايه في الانفطار إذا من اسباب الابهام أن يكون قد ذكر في موضع صريح فيستغنى عن التصريح به مره ثانيه وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الذين اسم بهم الذين منهم الذين أنعم الله عليهم في النساء قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه من هو الخليفه المراد ادم والسياق قد دل عليه السياق قد ايه قد دل عليه وقالت تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمن هم الصادقين الى ربنا يامننا ان نكون معه المراد بهم المهاجرون الاولون اهل مكه الذين خرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا كما صرح بذلك في الحشر لما ذكر الفيئة ومستحقيه قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسول أولئك هم العيه الصادقون وقد احتج بهذه الآية الصديق رضي الله عنه على الأنصار يوم السقيفة وما قاعدين عايزين عينوا أمير على البلاد فقال أبو بكر نحن الصادقون نحن المهاجرين الصادقون وقد أمركم الله أن تكونوا معنا أي تبعا لنا وإنما استحقها دونهم لأنه الصديق الأكبر وقال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية ابن مريم وأمه آية يعني مين ابن مريم مين ابن مريم عيسى يبقى و... عيسى وام مريم طب قال ده دل... عيسى واحد ومريم اثنين ها يبقى كيف قال ايه واحده ولم يقل وجعلنا ابن مريم وما ايه ايتين قال لان ربنا قال في في الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار ايه ايتين هنا يقول وجعلنا ابن مريم وما ايه ايه الليل ايه والنهار ايه يبللون نهار ايه اياتين اما مريم وابنها عيسى هم ايه واحده ليه لان مريم ولدت عيسى من غير ان يمساه بشر وعيسى ولدته امه من غير ان يمساه فهي ايه فهي ايه واحده يبقى اول سبب من اسباب الابهام هو ان يكون المبهم صرح به في موضع اخر فاستغني بما صرح به في هذا الموضع السبب الثاني أن يتعين المبهم لاشتهاره أن يكون المبهم ايه مشهور جدا فإن لم يسمى فالناس ايه فالناس تعرف كقوله تعالى اسكن أنت وزوجك الجن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجن من زوجته ها؟ حواء معروفة لان آدم ما كانش ليه غير حواء يبقى ايه لما اشتهرت زوجة آدم بانها حواء يبقى لم مش محتاج إلى أن يسميها لأنه إيه لانها معروف وكقول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه الذي إيه اسم وصول وهو من المبهمات وهو من الايه من المبهمات من الذي حاج إبراهيم في ربه أن نمرود لأن إبراهيم ارسل إلى الإيه إلى النمرود. وقال الذي اشتراه من مصر الذي اسم وصول من المبهمات من اللي اشترى يوسف الآن قصه قصة مشهورة هو العزيز واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق من ولد آدم دون مشهورين قابيل وإيه وهابي يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ها؟ قالوا وحيثما جاء في القرآن أساطير الأولين فقائلها أن نضربن الخارف وإنما كان يقولها لانه دخل بلاد فارس وتعلم الأخبار ثم جاء وكان يقول أنا أحدثكم أحسن مما يحدثكم محمد وإنما يحدثكم أساطير الأولين وفيه نزل ومن أضلوا ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله وقتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا يوم بدر وقوله تعالى لمسجد اسس على التقوى أحق من اول يوم احق ان تقوم في ايش هو المسجد ده معروف ان هو مسجد ايه مسجد قباء من قوله من اول يوم لانه اسس قبل مسجد المدينه وحدث هذا بأن اليوم قد يراد به المدة والوقت وكلاهما أسس على هذا من أول يوم أي من أول عام من هجرة وجاء في حديث تفسيري بمسجد المدينة وجمع بينهما بان كليهما مراد يعني مسجد قباء ومسجد المدينة بس الايه مقصودها إيه؟ مسجد قباء تم إيه ترجع إيه رجحنا أن المقصود مسجد قباء لا شك أن المسجد الرسول اسس على التقوى من اول يوم في شك في كده لكن لما نزل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق أن تقم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال, قال النبي عليه الصلاه والسلام لأهل قباء يا أهل قباء إن الله قد اثنى عليكم في طهوركم فكيف تتطهرون فدل هذا على أن مرد به مسجد قباء يبقى أسباب الإبهام أن يكون أبهم في موضع استغناء ببيانه في آخر الثاني أن يكون متعينا لاشتهاره الثالث قصد الستر عليه قصد الستر إيه؟ الستر عليه مش عايزين نصرح به عشان إيه؟ ما نفضحوش عشان من إيه؟ ما نفضحوش يبقى نبهم من أجل الستر ليكون أبلغ في استعطافه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن قوم شيء خطب فقال ما بال رجال قالوا كذا وكذا ولم يسمهم سترا عليهم استعطافا لهم عشان يقول الرسول جزا الله خير ما فضحناش فيقوم يعني يثير فيهم العاطفة ويتبعوه قال وهو غالب ما في القران كقوله تعالى او كلما عاهدوا عهدا نبذوه فريق منهم من الذي نبذ العهد قالوا هو مالك ابن الصيف وقوله تعالى ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى ها من الذي يريد ان يسال رافع بن حريمله ووهب بن زيد ومن الناس من يعجبك قوله في الدنيا ألم تر إلى الذين أوتوا ناصبا من كتاب وقالت طائفة من أهل الكتاب فهنا إيه أبهم الذي يعجبك قول فيها الدنيا وأبهم الذين أوتوا ناصبا من كتاب وأبهم الطائفة التي قالت من باب الستر إيه من باب الستر عليهم الرابع من أسباب الإبهام ألا يكون في تعيينه كثير فائدة؟ يعني او كالذي مر على قريه من الرد اسمه ايه والقريه هي ايه ها ما, ما فيش فايده كثيره من معرفتها واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر هي ابهم برضو لانه لا لا لا منها فلولا كانت قريه امنت فنتعاهي من والا قوم يونس اتي أهل اهل أتى اهل قريه موسى والخضر الإبهام من أسبابه الا يكون في التعيين كثير إيه كثير فئن قال فإن قيل ما الفائدة في قوله وإذ قال إبراهيم لابيه آزر قيل آزر اسم صنم وفي الكلام حذف أي قال إبراهيم لابيه دع آزر أي أترك آزر الذي تعبد من دون الله وقيل آزر كلمه زجر وقيل بل هو اسم ابي هو اسم ايه ابي اي الراجح من هذه الاقوال الاخير ان آزر هو ايه ابو ابراهيم ربنا قال واذ قال ابراهيم لابي هازر فازر بدل من ابيه هو اسمه وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة فالله تبارك وتعالى صرح بإني آزر أبو إبراهيم وإن النبي صلى الله عليه صرح إني آزر أبو إبراهيم وعليه فالفائدة من تسمية أن الأب أن الأب يطلق على الجد الخامس من اسماء من اسباب الابهام التنبيه على التعميم يعني ايه القواعد احنا خدناه بقى العبره بعموم الايه اللفظ لا بخصوص الايه السبب احنا عرفنا كريمه قال طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا 14 سنه لغايه إيه لغايه ما عرفت لو ربنا جات ولما خرج فلان من بيته مهاجرا الله لرسول ثم مات فقد وقع جوع الله يبقى خاصه ايه هذا الرجل لكن ربنا لم يقول يبهم ويقول ومن يخرج صار ايه صار عام زي الذي قال لامراته انت عليك ظالمه ها ربنا ما قالش فلان قال امراته كذا والحل كذا قال والذين يظاهرون من ايه من النساء ابهم للتعميم ابهم للتعميم فمن أسباب الإبهام التنبيه على التعميم وهو غير خاص بخلاف ما لو عين كقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى رسوله قال عكرمة أقمت أربع عشرة سنة أسأل عنه حتى عرفته وهو ضمر ابن العيص وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا فلما نزلت آية الهجرة خرج منها أي من مكة فمات بالتنعيم رضي الله عنه وقالوا تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلنية الذين اسموا صول من أسماء المبهمة منهم الذين أنفقوا أموالهم بالليل والنهار سرا وعلنية قيل نزلت في علي رضي الله عنه كان معه أربع دوانق فتصدق بواحد بالنهار وآخر بالليل وآخر سرا وآخر علانية لكن ربنا أبهم عشان الوعد يشمل العموم وقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين من الذين, عل من الذين علموا الجوارح قيل نزل في علي بن حاتم كان رجل صياد وكان له كلاب خمسة قد سمها بأسوأ أعلى لكن الله أبهم ليعم الحكم الجميع السادس تعظيم المبهم من أسباب الإبهام تعظيم المبهم بالوصف الكامل دون الاسم كما قال الله تعالى ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القرباء من اولو الفضل؟ الصديق أو بكر الله أبهمه بالوصف الكامل فلو قال ولا يأتلي ابو بكر ما كانش فيها ايه ما كانش مدح لكن لما قال ولا يأتلوا الفضل كان في ايه مدح عظيم كذلك قال والذي جاء بالصدق قال محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بالصدق وصدق به قالوا ايه ابو بكر صدق ما جاء به محمد ولكن برضه ايه على العموم فكل من صدق محمدا فقد صدق بالصدق ولذلك قال أولئك هم المتقون السابع ضد السادس من أسباب الإبهام تعظيم المبهم بالوصف الكامل وضد ذلك الإبهام تحقيرا للموصوف تحقيرا للمبهم بوصف الناقص كقول تعالى إن الذين كفروا إن الذين كفروا ها؟ الذين إيه اسم وصول مبهم اسمر مبهم فوصفهم بالكفر الكفر نقص بهذا تحقير, تحقير وكقول تعالى ان شانئك هو الابطر ما رضاش يسميه تحقيرا ايه تحقيرا له وقالوا ان جاءكم فاسق بنبع، واما قالوا تبت يدا ابي لهب وتب فذكر هناك للتنبيه على ان ماله ما للنار ذات اللهب هذه اسباب الابهام في القران الكريم سبعه اسباب وختم المؤلف هذا الفصل بتنبيهات قال الاول قد يكون للشخص اسمان فيقتصر على احدهما دون الاخر لنكته لفائده الشخص قد يقول له ايه اسمه فيذكر بواحد منهما دون الثاني لفائدة بيان ذلك كما في قوله تعالى في مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى يا بني إسرائيل وإسرائيل هو, مي هو يعقوب لكن ما فيش في القرآن أبدا يا بني إيه يا بني يعقوب تب ليه ربنا اكتفى باسم دون الآخر اهتفى باسم دون الآخر قال وسره أن القوم لما خوطبوا بعبادة, بعبادة الله وذكروا بدين اسلافهم موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم سموا بالاسم الذي فيه تذكرة بالله فإن إسرائيل اسم مضاف إلى الله سبحانه وتعالى في التأويل فوي بمعنى عبد الله فوي بمعنى ايه؟ بمعنى عبد الله فولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوما إلى الإسلام يقال لهم بنو عبد الله قال يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسم أبيكم يعني أبوك عبد الله انت ليه تعبدوا انا لا انت عبدوا ام انت أبوك عبد الله يبانتوا اولئا ان ايه ام تعبدوا الله سبحانه وتعالى ولما ذكر موهبته لابراهيم وتبشيره به قال يعقوب يبقى ربنا لما خاطب بني اسرائيل خاطبهم يا بني ايه يا بني اسرائيل ولما بشر ابراهيم بيعقوب ما قالش ايه اسرائيل سماه ايه يا فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق ايه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب قال ولما بشره صرح بيعقوب وكان اولى من بني اسرائيل ليه ليه يعقوب اولى من اسرائيل هنا قال لانها موهبه تعقب اخرى وبشرى عقب بشرى ها فبشرناها باسحاق هذه بشاره ومن وراء اسحاق ايه يعقوب يعني اسحاق ده حيكبر وهيتجوز وهيخلف بشارات كثيره وعشان كده جه يعقوب لانه ايه من العقب والتائه والتعقيب قال وإن كان اسم يعقوب عبرانيا لكن لفظ موافق للعربي من العقب والتعقيب فانظر مشاكلة الاسمين أي موافقة الاسمين للمقامين فإنه من العجائب ليه ربنا يقول يا بني إسرائيل في كل القرآن لم ينديهم ولما لما يجي الملائكة بشر إبراهيم يصرح باسم يعقوب وكذلك حيث ذكر الله نوحا سماه به واسمه عبد الغفار نوح اسمه عبد الغفار وسمي نوحا للتنبيه على كثرة نوحه على نفسه أي بكائه في طاعة ربه ومن القول تعالى حاكينا عن عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ولم يقل محمد واحمد هو ايه ومحمد عليه الصلاه قال لانه لم يكن محمدا حتى كان أحمداً. احمد احمد ب بالفعل يعني اكثر من حمد ربه إيه؟ فصار ايه محمدا فنباه وشرفه فلذلك تقدم على محمد فذكره عيسى به اذ هو كان ايه احمد ثم صار محمدا ومنه أن مدين هم أصحاب الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين قالهم ايه شعيب وإلى مدين أخاهم شعيب إيه؟ هنا إيه القوم إيه واحد. أمة واحدة والرسول واحد ليه بقى قال أخوهم وليه ما قالش إيه أخوهم السؤال اللي سأل دايما يقول ومنه أن مدين هم أصحاب الأيكة إلا نو سبحانه حيث أخبر عن مدين قال وإلى مدين أخاهم شعيبا وحيث أخبر عن الايكه لم يقل إيه لم يقل أخوهم تبليه قال والحكمة فيه أنه لما عرفها بالنسب فهو اخوهم في النسب وإلى مدين أخاهم شعيبا ولما عرفهم بالايكه التي أصابهم فيها العذاب لم يقل أخوهم لأنه ايه لم يهلك الله أمة إلا بعد إخراج ايه نبيها من بينهم فما كانش معاهم وعشان كده ما قالش ما آقوهم ومنه وذنون فأضافه الى الحوت والمراد يونس عليه السلام وقال في سوره القلم ولا تكن كصاحب الحوت والإضافة بذي أشرف من الإضافة بصاحب ونبض النون أشرف من الحوت ولذلك وجد في حروف التهجي كقول تعالى نون والقلب وقد قيل إنه قسم وليس في الآخر ما يشرف بذلك ومنه قول تعالى تبت يد أبي لهب وتب فعدل عن الاسم إلى الكنية إما لاشتهار بها أو لقبح الاسم فقد كان اسمه عبد العزى فربنا كناه وعلم أنه لم يسم الله قبيلة من جميع قبائل العرب اسمها إلا قريش. قبائل العرب على كثرتها لم يسم الله تعالى قبيلة منها في القرآن إلا إيه قريش. سماهم بذلك في القرآن ليبقى على مر الدهور ذكرهم. فقال تعالى إلى في قريش. التنبيه الثاني. انه قد بالغ في الصفات للتنبيه على انه يريد انسانا بعينه كقوله تعالى ولا تطع كل في مهين هماز مشاء بنميم الى آخر الصفات ها؟ فدل في تكرار الصفات والمبالغه فيها على انه يريد شخصا ايه شخصا بعينه وليس ايه اشخاصا كثير وقيل ان الشخص الاخنس ابن ايه ابن شريق وقيل الوليد بن ايه ابن المغير وقالت على ويل لكل همازة اللمزة قيل اميه بن خلف كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه الثالث قيل لم يذكر الله تعالى امرأة في القرآن وسماها باسمها إلا مريم بنت عمران فانه ذكر اسمها في نحو ثلاثين موضعا لحكمة ذكرها بعض الأشياخ قال إن الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم ولا يبتذلون أسماءهم يكنون عن الزوجة بالعرس والعيال والأهل ونحوه فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر والتصريح بها فلما قالت النصر في مريم وابنها ما قالت صرح الله باسمها ولم يكن عنها تأكيدا لأمر العبودية التي هي صفة لها وإجراءا للكلام على عادة العرب في ذكر أبنائها ومع هذا فإن عيسى لا اب له واعتقاد هذا واجب فإذا تكرر ذكره منسوبا إلى الأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الاب عنه وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله واضح النقطة دي آه. شيء جميل الملوك الأشراف لا يذكر أسماء نسائه إيه؟ من باب الست و التغطيه اما الامة فما قيمه قيمة فهو يذكرها بايه باسمها يذكرها باسمها في المجالس اما الزوجة لا يذكرها نقول عيال جم اهل جم ها وهكذا فالامة يصرحون بايه باسمها فلما قالوا اني عيسى ابن الله ها فالله تبارك وتعالى صرح باسم إيه باسم مريم فدل على إيه عبده لله سبحانه وتعالى وليس الزوجة الأمر الرابع وأما الرجال فذكر الله منهم كثيرا في القرآن الكريم وقد قيل في قوله تعالى ذرني <تصفيق> ومن خلقت وحيدا إنه الوليد بن المغير وقد سمى الله زيدا في صورة الأحزاب للتصريح بأنه ليس بابن النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف ذلك إلى ذلك السجل قيل إنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرد بقوله تعالى كطي السجل للكتب وهذا التفسير ايه بعد والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين